خَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الذين هم يراءون ويمنعون ال...